أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين موضوعه موضوعه يعني موضوع علم الأصول تعرفون بأن كل علم يبحث عن تعريفه وعن موضوعه وعن فائدته تعريف علم الأصول طرنا أما موضوع علم الأصول موضوع علم الأصول يعني شنو يعني عما يبحث علم الأصول علم العصول حول أي شيء يبحث موضوع أصول الفقه هو أدلة أحكام التشريع الإسلامي شوفوا إحنا في علم الأصول علم أصول الفقه لا نبحث السلام عليكم لا نبحث عن المساله الشرعيه المسألة المساله الشرعيه يبحث عنها في الفقه في كتاب اللمعه مثلا المساله الشرعيه في الرسائل العمليه المساله الشرعيه اما في علم اصول الفقه نبحث عن دليل المسألة الشرعية عن حكم الم... عن دليل الحكم الشرعي إذن موضوع علم الأصول الأدلة فقط الأدلة على شنو؟ الأدلة على الأحكام الشرعية يعني مثلا حول الكتاب الكريم اللي هو القرآن حول السنة المطهرة الروايات الشريفة نتكلم في علم الأصول حول الإجماع حول العقل حول مثلا الاستصحاب والبراءة والتخيير نتكلم في علم الأصول إذن علم الأصول يبحث عن الأدلة فقط حتى يتمكن الفقيه من خلال هذه الأدلة أن يستنبط الحكم الشرعي أما الحكم الشرعي فأين يبحث؟ في الفقه إذن موضوع أصول الفقه يعني موضوع هذا العلم هو يرجع للموضوع أدلة أحكام التشريع الإسلامي يعني أدلة أحكام التشريع الاسلامي vio.س конце昨ام أحكام التشريعيzos préparع الحكم الق kav is Islamic عبارة أخرى عن الحكم الشرعي الدليل على الحكم الشرعي شنو هذا يبحث عنه في علم الأصول يا رحمه الله اللهم فإذا ورد في الامتحان ما هو موضوع أصول الفقه شنو تكتبون أدلة أحكام التشريع الاسلام فائدته إذا الإنسان قرأ علم الأصول ماذا يحصل؟ شنو الفائدة اللي يحصلها؟ الفائدة يمتلك قوة على الاستنباط بإمكان أن يستنبط الحكمة الشرعي طبعا هذه عبر الدارس والقراءة وما اشبه لكن النور هذا من الله عز وجل العلم نور نورا يقذفه الله في قلبي من يشاء سلام عليكم ورحمة الله فائدة اصول الفقه يعني فائدة هذا العلم هي هي ترجع للفائدة تحصيل القدرة يعني ان يمتلك الانسان هذه القوة قوة شنو على استنباط احكام التشريع الاسلامي احكام التشريع الاسلامي يعني الحكم الشرعي على استنباط الحكم الشرعي من وين من أدلتها يعني أدلة الأحكام من أدلتها يعني من أدلة الأحكام الضمير في أدلتها راجع للأحكام إذن الإنسان إذا قرأ علم أصول الفقه وقرأ مضبوط يعني مو لما مثلا يسأل عن سؤال لا يعرف المصطلحات وكذا لا ما راح يتعلم إذا قرأ مضبوط وأتقن العلم يعني علم أصول الفقه فبإمكان أن يستنبط الحكم الشرعي هذا بالشرط السبب الغيبي، السبب الغيبي للعلم هو نور من الله عز وجل وإلا أكهل ناس ربما 25 سنة 30 سنة هذا يحضر بحث الخارج في علم الأصول أو في علم الفقه مثلا بحث الخارج ولكنه لا يتمكن حتى من استنباط مسألة شرعية فرعية فزئية وإذا استنباط استنباطه يكون خاطئ مثل واحد فرضه مثلا ما متقن الطب ما يقدر يعالج المرضى وإذا اراد العلاج فانما شنو يخطئ عرفتوا شنون إذن تحصيل القدرة من فوائد علم أشياء الشيخ لكن بشرطها وشروطها مثل ما تفضل به الإمام صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني من بالأذابي حديث قدسي ولكن الإمام قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها الإمام الثامن صلى الله عليه وسلم الإمام الرضا إذن كل شيء بشرطه مجرد انه واحد يقرأ العلم هذا لا يكفي أدلة التشريع الإسلامي من هنا يبدا المصنف الشيخ عبد الهاد الفضلي حفظه الله بشنو ببيان موضوع الع... يعني يدخل في صلب الموضوع يدخل في صلب الموضوع شنو كان الموضوع الادله الان سيدخل في بيان الادله الأدلة على الاحكام الشرعيه ادله التشريع الاسلامي يعني الدليل على الحكم الشرعي يعني مصادر التشريع الاسلامي أدلة تعبير آخر عنا يصير المصادر وإلى هنا نكون قد انتهينا من شنو إلى أن أدلة التشريع الإسلامي التي هي هي يعني هذه الأدلة مصادره ومستنداته مصادره يعني مصادر التشريع الإسلامي الضمير للتشريع يعني مستندات التشريع الاسلامي مستند شنو يعني يعني ما يستند إليه الفقيه مستند يعني ما يستند الفقيه والتي يرجع إليها إليها يعني إلى هذه الأدلة في معرفه احكامه يعني احكام التشريع الاسلامي الضمير احكامه راجع للتشريع الاسلامي في معرفه احكامه سواء كانت اجتهادية وثقاهية الاحكام على قسمين احكام اجتهادية مثل وجوب الصلاة احكام ثقاهية مثل طهارة الفرش عند الشك في طهارته صحيح لا؟ هي هي يعني هذه الأدلة شنو؟ هي يصير خبر لأن أن أدلة التشريع الاسلامي هي هذه هي الأدلة الكتاب القرآن الكريم والسنة الروايات الشريفة الواردة عن رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الله الصلاة والسلام والإجماع يعني اتفاق جميع العلماء على مسألتهم والعقل حيث يكشف بعض المسائل مثل وجوب المقدمة مثلا والاستصحاب يعني مثلا يجري أو يجري الحالة السابقة كان متوضئا فيجري حالة التوضؤ عند الشك والبراءة إذا شك في التكليف يجري اصاله البراءه مثلا شك في أنه هل نذر بأن يصلي ركعتين؟ أم لا؟ شك واجب عليه يصلي ركعتين؟ لا هنا أفالة البراءة الاحتياط الاحتياط يعني الشك مثلا هل ندر يصلي ركعتين أم يتصدق بدرهم هنا الاحتياط يقول ماذا؟ تصدق بدرهم وشنو؟ وصلي ركعتين هكذا هذا الاحتياط يسموه والتخير, والتخير يعني مثلا مخير بين فعل هذا وبين فعل ذات إذا الأدلة ما دلت على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة فقط، أنف وجوب صلاة الجمعة فقط، فيتخير بينهما بين الجمعة والظهر حاكما. هذه هي مصادر التشريع في الإسلام. فلستشلون؟ ووفق هذا التقسيم المشار إليه، وفق هذا التقسيم يعني على. نمط هذا التقسيم اللي ذكرنا اللي بداية ذكرنا الأدلة الاجتهادية الكتاب السنة الاجماع العقل وبعدين ذكرنا الأدلة الفقاهية اللي الاستصحاب البراءه الاحتياط التخيل الأربعة الأولى أدلة اجتهاديه والأربعة الثانية أدلة فقاهية ووسق هذا التقسيم المشار إليه نشرع بدراسة كل واحد من هذه المصادر أو الأدلة مصدر التشريع ودليل التشريع قلنا نفس الشيء إذن أسلوب الكتاب ونمط الكتاب تبين لنا من هنا بداية ندرس الأدلة الاجتهاديه اللي الكهادية اللي الكتاب أولا السنة الإجماع العقل ثم نأتي إلى الأدلة الفقهية اللي لإصحاب الاحتياط لإحياط التخير فإذا نشرع بدراسة كل واحد من هذه المصادر أو الأدلة التي تشكل بدورها يعني هذه المصادر والأدلة موضوع علم أصول الفقه هذه المصادر والأدلة هي موضوع علم أصول الفقه يعني أصول الفقه يبحث عن هذه الأدلة كما أن الطب شنو موضوعه يبحث عن بدن الإنسان صحة وسقما أصول الفقه يبحث عن أدلة الحكم الشرعي يبحث عن أدلة الحكم الشرعي وحج فإذن أسلوب الكتاب وفهرشة الكتاب تبين لنا بداية نبدأ بالأدلة الإجتهادية الأدلة الإشهادية شنو معناته؟ ما يدل على الحكم الواقع اكتبوا اي ما يدل على الحكم الواقع. الأدلة الإشهادية يعني ما يدل على الحكم الواقع مو ما صورة الشك اللي هي أربعة ما هي الأدلة الإشهادية؟ الكتاب والعقل والسنة والإجماع والعاق بهذا الترتيب. الأول يعني الدليل الاول المصدر الاول للتشريع الاسلامي هو الكتاب الكتاب يعني القران الكريم تعريفه تعرفوا ما هو الكتاب الكتاب هو القران الكريم هذا هو المقصود بالكتاب السلام عليكم السلام. هو التشريع هو المصدر الاول للتشريع الاسلامي الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وعالى واعتبره قرآنا أولا لازم يكون هذا الكتاب نازل من الله عز وجل يعني مو مؤلف من قبل العلماء مؤلف من قبل مثلا للوجهاء وإنما هو نازل من الله ثانيا نازل على نبينا أما الكتب التي نزلت على سائر الأنبياء ليست من مصادر التشريع الإسلامي اولا هي ما موجودة هذه الكتب محرفة الموجود منها يعني مثل الإنجيل مثل التوراة وإنما الإنجيل الأصلي والتوراة الأصلي موجود عند مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صحيح؟ فاذا القرآن ما هو؟ كتاب انزله الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واعتبره قرانا واعتبره قرانا يعني شنو اكو بعض الروايات كانت تنزل من الله على رسول الله لكن بعنوان الحديث القدسي مثل ما في ليله المعراج ليله المعراج الله عز وجل اخذ يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقضايا بأسرار أكثرها ما قالوا أكثرها ما وردت ربما البشر ما كان قابل لأن يستوعب هذه الأسرار بين الحبيب وبين الخالق حتى جبرائيل ما سمعهم جبرائيل وصل إلى مرحلة وقال لو خطوت انملا لاحترق مكان خاص يعني صحيح؟ فهذه الكلمات التي تكلم بها الله عز وجل تكلم بها وليس هي من القرآن في الشيء وإنما أحاديث قدسية أسرار غيبية ما ندري وفي بعض الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصل إلى المرحلة العالية العالية جدا وأخذ الله يكلمه واذا به يسمع صوت علي عليه افضل الصلاه والسلام فقال الهي انت تكلمني ام علي فقال الله عز وجل انا اكلمك ولكن بصوت علي وذلك لانه محبوب لك ولي عرفت شلون لان حب الناس اليك ولي هو أمير المؤمنين الله عليه فالله عز وجل خلق صوتا كصوت علي عليه افضل الصلاه والسلام هكذا هذه من فضائل مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه إذن شوفوا القران هو الكتاب الذي انزله الباري عز وجل على رسوله واعتبره قرانا واعتبره قرانا يجعله قرانا وإلا الاحاديث القدسيه كثيره يا احمد لولا لما خلقت الأفلاق ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما هذا أيضا حديث أنزله الله عز وجل على نبينا ولكن لم يجعله قرآن عرفت شنون؟ فإذن الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واعتبره قرآنا شرح التعريف شرح ثلاثة عنه أحسنتم شفوا الآن هذا اللي ذكرناه المصنف راح يبينه قيد التعريف يعني قيدنا التعريف بهذه القيود الثلاثه اولا يكون قران وثانيا انزله الله تعالى على الرسول والى اخره قيد التعريف بعباره واعتبره قرانا ليش قيدنا التعريف بهذا التعبير بهذا القيد لاخراج الحديث القدسي حتى الحديث القدسي يخرج الحديث القدسي شنو؟ حديث مروي عن الله عز وجل وبعض العلماء جمعوا الأحاديث القدسية مثل الشعيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه عنده كتاب كلمة الله كلمة الله مجلد يمكن 500 صفحة أكثر في هذا الكتاب جمع الأحاديث القدسية اللي الله عز وجل خاطب به النبي موسى النبي عيسى النبي نبينا صلى الله عليه وسلم النبي إبراهيم النبي آدم فجمع هذه الأحاديث القدسية هذا أيضا كتاب من الله عز وجل لكن مو قرآن أردتوا لا؟ شلون؟ لإخراج الحديث القدسي الحديث القدسي قلنا الحديث المروي عن الله الذي قاله الله ولكنه ليس بقرآن فإنه فإنه يعني فإن الحديث القدسي وإن نسب إلى الله يعني وإن نسبناه إلى الله وإن قال به الله عز وجل إلا أنه لا يعتبر شنو قرآنا هذا مو اسم قرآن مو مو الكلام مو في ليس, مو ليس الكلام في عدم الحجية الحديث القدسي أيضا بشروطه لحجه يعني إذا الإنسان تيقن من السنة سلسلة السنة الموجودة حجة الكلام مو قرآن والآن البحث حول المصدر الأول للتشريع المصدر الأول للشرع الإسلامي للفكر الإسلامي شنو هو القرآن القرآن هو هذا الموجود ما بين الدفتين هذا هو القرآن وغيره ليس بقرآن هكذا بل يحسنتم ولإخراج السنة إذن قيدنا التعريف وقلنا اعتبره قرآنا ليش حتى يخرج الحديث القدسي وحتى ايضا يخرج السنة الشريفة رسول الله صلى الله عليه وآله هل يتكلم من نفسه ابدا ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى رسول الله تلم ولا حرف ولا اقل من ذلك تكلم من نفسه نهائيا وانما كله من عند الله صحيح كل ما تكلم به فكان من عند الله عز وجل إذن ما يقوله الرسول فهو نازل من الله عز وجل لكنه ليس بقرآن شوفوا الذي أنزله الله تعالى على نبينا هذا اللي يتكلم به رسول الله هذا أيضا نازل من الله عز وجل لكنه ليس بقرآن ولإخراج السنة حتى يخرج السنة يعني الروايات الشريفة من شنو يخرجها؟ يخرجها من الكتاب، يخرجها من القرآن، مو اسم قرآن وإلا هي أيضا حجة ومعتبرة ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي لكن لا تسمى بالقرآن لا؟ ولإخراج السنة فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وايضا احاديث اهل البيت أهل البيت عليهم السلام ايضا كانوا لا يتكلمون الا بما يريده الله عز وجل نحن اوعيه مشيئه الله عز وجل كما في الحديث الشريف المروي عن اهل البيت يعني ما شاء الله فنحن اوعيته يعني ظرفه يعني نحن لا نتكلم الا بما يريده الله هكذا فان احاديث النبي وان كانت صلى الله عليه وسلم من الله تعالى هي ايضا من الله ليش هي من الله لتصريح القران نفسه يعني نفس القران صرح بذلك في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الا انها ليست شربكم مقط رواياتها صحيح طرب من الحديث القدسي الحديث الرسول الفرق أنه الحديث القدسي تكلم به الله عز وجل الحديث الرسول تكلم به رسول الله مثل الحديث الذي تكلم به الامام أمير المؤمنين النهج البلاغة النهج البلاغه يسمى بحديث الرسول لا يسمى بحديث الإمام امير المؤمنين يسمى بالحديث القدسي لا إذن الفرق مو يعني أنه فرق بينهم لا وإنما في القائل أحيانا يكون القائل والله الله عز وجل أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإمام عليه الصلاة والسلام يعني من يوحى الحديث القصر للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما الحقيقة غير عن الفقار أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم أرى هذا اللي هنا مكتوب إنه النبي كان ينزل إليه المعاني وهو يغير أنا ما أدري منو كاتب بالنتيجة هذه لا رواية لا آية اللي تكون معتبرة وحج علينا الرسول الله ما كان ينطق بشيء ولا بحرف ولا بكلمة ولا بحكم ولا بأي شيء إلا بما يحاق إليه أرى كيف هل الطريقة الوحي كيف كانت؟ ربما تكون هذه من الأسرار ربما تفهم ما ندري بها مو كل شيء نستوعبها أرى سيشلون؟ الإنسان اللي مثلنا مثل الظرف الصغير الآنية الصغيرة هل الآنية الصغيرة تستوعب مياه البحر؟ مو ممكن احنا معرفتنا بالنسبة الى رسول الله وبالنسبة الى امير المؤمنين والى اهل البيت هكذا نحن يعني لنا حدنا الخاص مثل افرض الطفل ما يعرف مثلا القواعد الهندسية والمثلا الفيزيائية وما اشبه بالكتب اللي يدرسوها بالجامعات ما يستوعب يعني احنا نفس الشيء احنا ما نستوعد الا بقدر انفسنا فقط بلي اكو اكو طرق كثيرة اللي مذكر رب. وقسم منه كان في الرؤيا قسم منها الملك يخاطب الرسول وقسم من يلقى في ذهن الرسول وهكذا. في الحديث القصي. بي. يقال سمي الحديث القصي كلام من بعض عنديا ومرسلين. بلي بلي. يأتيه الباطل بين الحديث القدسي يكون أن القرآن ذلك يفضل بينه يديه و لا يفضل شوفوا الحديث القدسي للرسول الله يتلف فضيخه ما بباطل الفرق بين القرآن والحديث القدسي هذا الفرق أدق من هذا اللي مذكور هنا الفرق أن القرآن إعجاز الحديث القدسي قد لا يكون إعجازا في بلاغته وفي أسلوبه أردت شنوان؟ هذا أيضا من الفروق القرآن نزل حتى يكون بين هذين الدفتين بين الدفتين يعني يبتدع بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس الحديث القدسي هو خارج عن هاي المجموع يا أحمد لو لاك ما خلقت الأفلاك ما موجود بالقرآن هذا حديث قدسي يسمه فالفرق بين الحديث القدسي والقرآن القرآن هو ما نزل وجمعه رسول الله في هذا القرآن الموجود في أيدينا إلى اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة محفوظا ولكن الحديث القدسي ما مذكور في هذا القرآن وإنما حديث خاطب الله عز وجل به أنبياء. هكذا. من صفات الله عز وجل المتكلم. الله عز وجل من صفاته الله المتكلم يعني يتكلم يتكلم مو بلسان وشفة وإنما شنو يخلق الصوت بخلق الصوت مثل ما خلقنا فيخلق الصوت. فهذا الذي يتكلم به الله عز وجل يسمى بالحديث القدس إذن الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى إلا أنها ليست بالقران لا تسمى قرآنا تسمى روايات شريفة ولإخراج أيضا نقل آيات القرآن بالمعنى واعتبره قرآنا إذا عندنا ترجمة للقرآن الترجمة باللغة الفارسية واللاتينية وما أشبه هذا شنو لا يسمى بقرآن وإنما ترجمة للقرآن فالترجمة مو مصدر للتشريع الإسلامي عرفت إيشلون؟ ما ليه ضع التحريف إلى لغة إلى آخره؟ تحريف ما يسموه لكن هو ترجمة عادة لا يطابق الأصل 100% في عرفت إيشلون؟ فإذا يسقط عن الحجة يسقط عن الحجة يعني لا يمكن أن يكون مصدر للتشريع الإسلامي ولذلك اللي اللغة مو لغة عربية إذا أراد أن يصبح مجتهد عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يقدر يستنبط المثل الشرعي من القرآن نفسه مو يستنبط المثل الشرعي من الترجمة الفارسية والإنجليزية وما شمها أستشلون فإذا لإخراج نقل آيات القرآن بالمعنى نقل آيات القرآن بالمعنى إن الترجمة إلى اللغات الأخرى هذه لا تعتبر مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وتفسيرها تفسير القرآن أيضا لا يعتبر قرآنا تفسير القرآن غير القرآن صحيح؟ واضح بعض تفسير القرآن يجتمل على توضيح الآيات وبيان المعاني الخفية في ذلك هذا يسمى بالتفسير لا يسمى قرآنا وترجمتها هنا أنا اللي الترجمة مذكورة فنقل القرآن بالمعنى شنو يصير؟ يعني النقل بالمعنى لكن باللغة العربية, باللغة العربية. إذا كتبت إذا ترجمة مسحو عرفت شنو؟ نقل آيات القرآن بالمعنى مو معنى الترجمة وإنما أحيانا الإنسان مو حافظ النص يقول مضمون الآية الكريمه بر الوالدين مثلا هكذا هذا يصير نقل المعنى لكن بنفس اللغة اللغة العربية هذا أيضا لا يسمى قرانا إذن عندنا كم ثلاث أشياء أحياناً ترجمة اللي هنا المصنف جابه بالأخير وترجمتها يعني باللغة الأخرى الفارسية مثلا الإنجليزية عندنا تفسير وعندنا الناقل بالمعنى الناقل بالمعنى يعني شنو يعني خطيب على المنبر نسي الآية الكريمة وهو يريد أن يستشهد بالآية الكريمة هو يصير يقرأ خطاب فيقول مضمون الآية الكريمة مضمون الآية الكريمة يعني شنو يعني معنى الآية الكريمة هكذا عرفت شنو اذا نقل ايات القران بالمعنى بالمعنى يعني بالمضمون بالمعنى يعني بالمضمون بالمضمون يعني شنو يعني مو نفس الالفاظ وانما ما يتضمن عليه يعني معنى يذكر المعنى فقط وتفسيرها يعني التفسير كشف المعاني تفسير بمعنى كشف المعاني لان التفسير في اللغه بمعنى كشف النقاب عن وجه وتفسير القرآن يسمى بالتفسير لماذا؟ لأنه يكشف عن المعنى الموجود عرفتوا شلون وترجماتها يعني ترجمات القرآن؟ طبعا تفسير القرآن لازم يكون عن الطرق المعتبرة شرعا لأن من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار الإنسان ما على ألا حق يفسر القرآن بكيفه لازم يشوف مثلاً من نزل القرآن في بيوتهم وهم محلو البيت كيف يفسروا القرآن سيفسر على تفسيرهم هكذا فإنها فإنها يعني شنو يعني فإن نقل الآيات بالمعنى والتفسير والترجمة لا تعتبر قرآنا فإنها ضمير راجع إلى هذه الثلاثة نقل الآيات بالمعنى والتفسير والترجمة لا تعتبر قرآنا ليش لا تعتبر قرآنا ؟ لعدم توفرها على الألفاظ والأسلوب هذه لا تتوفر على الألفاظ ولا تتوفر على الأسلوب الأسلوب الإعجاز الموجود لأن القرآن أسلوب أيضا معجفة الذين الذين يرجع لشنو للألفاظ والأسلوب الذين نزل بهما يعني بالألفاظ والأسلوب بهذه الألفاظ وهذا الأسلوب القرآن لأنهما يعني لأن الألفاظ والأسلوب هو يقول أعني الألفاظ والأسلوب شرط أساسي في اعتباره قرآن ولذلك الله عز وجل حافظ هذا القرآن من كل تحريف حافظ القرآن من كل تحريف يعني شنو؟ يعني حافظ الألفاظ والأسلو أما المعنى ربما فاتسروا غير تفسير حرفوا المعنى التحريف في المعنى موجود مو في القرآن نفسه فرصت شنون آية نزلت في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معاوية ينطي كان ينطي فلوس حتى يقنون هذه الآية نزلت في أعداء علي أو آية نزلت في أعداء علي كان ينطي فلوس حتى يقنون هذه الآية نزلت في علي عليه السلام هذا تحريف في المعنى يعني المقصود شيء وغيره هو المقصود أما تحريف في أصل القرآن ما موجود نهائيا لأن الله عز وجل حافظ الألفاغ والأسلوب حتى تبديل وتقديم وتأخيرها مصائر بالقرآن بسا راح نيجي مفصلا نقول أعني الألفاظ والأسلوب شرط أساسي في اعتباري قرآنا وفي ضوءه وفي ضوءه يعني بناء على هذا الكلام وفي ضوءه يعني بناء على هذا الكلام على ضوء ما ذكرناه يعني على ضوء ما ذكرناه لا يعد الاستدلال بتفسير القرآن استدلالا بشنوق بالقرآن. الاستدلال بتفسير القرآن لا يسمى استدلال بالقرآن نفسه، وإنما يسمى استدلال بالتفسير. فإذا إذا كان هذا التفسير وارداً عن أهل البيت، فيكون استدلالاً بالسنة الشريفة. لاحظش شنو إذا التفسير وارد عن أهل البيت. فيصير استدلال بالسنه الشافعية، مو استدلال بالقرآن، الاستدلال بالقرآن يعني بنفس الآيات فقط هكذا، وفي ضوء يعني بناء على ما ذكرنا، على ضوء ما ذكرنا، لا يعد الاستدلال بتفسير القرآن استدلالا بالقرآن نفسه، ولا الاستدلال بترجمة القرآن استدلالا بالقرآن، لا يعتبر على استدلال بالقران إذن على الإنسان في المصدر الأول للتشريع الإسلامي أن يراجع القرآن نفسه قد يراجع بعض الكتب التفاسير كتب اللغة حتى يفهم القرآن لكن الاستدلال يكون بنفس الآية المباركة هذا هو المصدر الأول أما الاستدلال بالسنة الشريفة فأيضا صحيح ولازم وواجب لكن يعتبر مصدر ثاني أردتوا ماذا؟ مزيان والكتاب المتداول بين ايدينا هذا الكتاب اللي يسمع القران الكريم المتداول بين ايدينا ايدينا يعني شنو يعني ايدي المسلمين جميعا ايدينا مو يعني احنا القاعدين هنا اللي وجف الكتاب وإنما ايدي المسلمين جميعا هو القران الكريم هذا هو القران الكريم لم هو القران الكريم كما نزل هذا هو القرآن الكريم كما نزل من الله عز وجل نفسه تماما بمعانيه وألفاظه وأسلوبه لم يتغير شيء لم يجد عليه شيء ولم ينقص منه شيء أبدا في القرآن الكريم لا أكو زيادة ليس زيادة سورة وآية وكذا لا زيادة ماكو ما ولا نقصان لا مو نقصان صور وكذا حتى نقصان حرف ما موجود بالقرآن نهائيا لثبوت ذلك بالنقل المتواتر النقل المتواتر يعني شنو يعني النقل جيلا بعد جيل من أحد رسول الله وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة ولذلك إذا واحد يراجع المتاحف الموجودة متاحف القرآن الكريم القرآن اللي مطبوع هالسنة والمطبوع قبل خمسين سنة وقبل مئت سنة واللي مثلا مكتوب قبل مئتين سنة و300 سنه و500 سنة وخمسمئت سنة نفس هذا القرآن من دون زيادة ولا نقيصة ولا تقديم ولا تأخير هذا الشيء الشيء اللي أنا أحب أيضا اذكر عنه وهو مطلب مهم جدا القرآن هذا نفسه جمعه رسول الله في حياته صلى الله عليه وآله وسلم مو ان القرآن جمع بعد رسول الله الروايات التي تقول مثلا الإمام أمير المؤمنين جمع القرآن يعني جمع علوم القرآن جمع تفسير القرآن اللي الإمام يقول في هذا الكتاب كل ما أنزل الله حتى ارش الخدش الخدش هذا ما يقول هذا يسمى بالخج هذا أرشى موجود وهذا القرآن مع تفسيره وتأوينه وعلومه الآن هذا موجود عند مولانا الإمام المهدي المنفطة رج الله تعالى فرجه الشريس أردتوا ماذا؟ أما القرآن نفسه القرآن نفسه فقد جمعه رسول الله في حياته أما بعض العامة اللي يبنون مدري مثلا عثمان جمعه مدري كذا جمعه هذا كله لير صحيح القرآن رسول الله جمعه واللطيف, واللطيف أن الرسول هو الذي كان يعين موضع الآيات وإلا تعرفون بأن فاتحة الكتاب سورة الحمد سورة الحمد هل هي أول سورة نزلت على رسول الله؟ لا أول سورة شنو؟ بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق وين مكانه في الجزء الثلاثين؟ عرفت شنو؟ السورة الواحدة مثل سورة البقرة مو نزلت مرة واحدة وإنما نزلت آيات آيات بعضها مدنية بعضها مكية هكذا من اللي كان يجعلها الآية في متى السورة كذا السورة كذا تكون بعد السورة كذا من, من الذي جعلها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأمر من الله عز وجل واللطيف أكو رواية نزلت آية ونزل جبرائيل وقال اجعلها في رأس الآية كذا من سورة البقره عرفت لا؟ هذا أول ثانيا رسول الله والروايات الشريفة اللي كانت تحث على ختم القرآن مثلا في شهر رمضان في غير شهر رمضان خو إذا القرآن ما مجموع كيف يختم صحيح يا الختم يعني أكو إلى بداية أو نهاية حتى واحد يقدر يختم القرآن فإذا القرآن بهذا الأسلوب الموجود وبهذا الشكل الموجود في ترتيب آياته وترتيب سوره كلها من جمع رسول الله لأن تعرفون بأن القرآن نزل مرتين نزل مرة بمجموعه في ليلة القدر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول كان حافظ القرآن والرسول كان حافظ للقرآن الإمام أمير المؤمنين كان حافظ للقرآن الإمام أمير المؤمنين عندما ولد وجاءوا به إلى رسول الله قبل نزول الإسلام أخذ يقرأ القرآن فرسول الله كان حافظ للقران ويعرف بمواقع الآيات وبمواقع السور وترتيبها ولذلك عندما كان جبرائيل ينزل آية من السماء الرسول كان يأمر بأن اجعلوها في السورة الكبائية في الآية شنو؟ فإذا هذا هو الرأي الصحيح وعليه المدققين والمحققين من علمائنا اللي ومنهم السيد الخوئي والسيد الشيرازي الله يرحمهما صرحوا بهذا الشيء بان القران هو جمع في زمن رسول الله في زمن رسول الله صلى الله عليه واله في وفي حياته لان هذا هو اخطر شيء موجود اذا الرسول ما محروق قلبه عليه وبعدين يجي بعده مثلا الاثمان ما أدري منو يطلع قلبه محروق على القران ويريد يجمعه عرفت شنو شنو كان أي شخص أحرص من رسول الله على كتاب الله هو معقول هم عرفت شنو؟ فإذن هذا هو القرآن الصحيح اللي ما فيه لا زيادة ولا نقيصة والروايات الموجودة في تحريف القرآن المقصود بها تحريف التأويل تحريف التفسير وأكثر الروايات الموجودة اللي مثلا نسبت بأن القرآن محرفة سندها ضعيف. سندها ضعيف وغير معتبرة واللي مثلا نريد نعتبرها شنو يكون المقصود به تحريف التفسير والتأوين هكذا هذة الكتاب المتداول بين أيدينا لم يزد عليه شيء ولم ينقص منه شيء لثبوت ذلك بالنقل المتواتر ومن هنا هذه أيضا بأتبار أهمية الموضوع أني أشير إليها بالنسبة إلى القراءات القراءات المختلفة شوفوا الله عز وجل يكون القرآن شامخا شكل إذا الشمس يكون شنون. شنون. القران يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون المسلمين يكون يعني القراءات الموجودة حسب رأي المحققين والمدققين إنها غير صحيحة وإنما هاي القراءة الثابتة في هذا القرآن المتداول بين جميع المسلمين هذا الصحيح رأسوا شنون وإذلك السيد الشراجي كان يستشكل في الصلاة إذا واحد يقرأ بقراءات غير هذه القراءة الموجودة بقية العلماء أجازوا القراءات السابقة أجازوا يعني واحد مثلا كفوان أحده كفوان أحده ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين لكن عند البلي أردت بقية العلماء لا تلاحظون فتاواهم أجازوا القراءة في الصلاة بالقراءات المشهورة لكن عند التدقيق إذا القرآن شكل واحد نازل صحيح لا إذا شكل واحد مو شكل وهذا الموجود الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شنو مكتوب؟ مالك يوم الدين إذا ملك نقرأ يعني هذا ملك خطا له مالك وما يصير شكل للمعكوس لم ينزل القرآن على صورته فإذا نزل على صوره مالك يوم الدين يعني اللي قرأ ملك يوم الدين اخطا هذا اللي يقرا القراء هم كانوا معصومين القراء اللي يقرأون القرآن هسه ما عندنا مثلا حلقات قرآن واحد يقعد معلم القران ومثلا واحد يقرا ربما يخطئ فيصحح له صحيح, صحيح هذول القراء كانوا ناس بالنتيجة علماء بالقران ما يخالف اخصاء في ما يخالف اخصائيين يعني في القراءه ما يخالف لكن ملك يوم الدين القراءه هذا يعتبر شنو غير صحيح لذلك كان السيد الله يقدس روحه كان يقول يعني اكو احتياط في المسألة ومع واحد ما لازم يقرأ إلا بالقراءة الموجودة لأن هذا هو القرآن الصحيح الذي نقرأ إذن خلاصة الكلام القرآن هو المصدر الأول للفقه الإسلامي للشريعة الإسلامية للحكم الشرعي اللي الفقيه يريد يستنبط شنو الحكم الشرعي وهو لم يزد فيه ولم ينقص منه حتى حرف واحد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى محمد <تصفيق>